قالوا لما قال الله وَإِنَّهُ لقسم لو تعلمون عظيم فأهل التفسير الأول يقولون لما اكتشفناه من مواقع النجوم السحيقة والبعيدة والسنين الضوئية وأما الأولون فيقولون إن الله قال فلا أكسم مواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم أن الله جل وعلا أقسم بالقرآن على القرآن أقسم بالقرآن على القرآن فلهذا قال الله جل وعلا وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ ثم جاء جواب القسم إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ ما معنى لفظ كريم الذي جاء صفة للقرآن هنا كريم هنا بمعنى لا يخلق أي القرآن ولا يبلأ مع كثرة الرد مع كثرة الترداد مع كثرة القراءة منذ أن أنزل القرآن على قلب محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا منذ أكثر من 1400 سنة وتزيد وهو يتلى في المحارب يستنبط منه الفقهاء يسلوه العباد يحفظه الحفاظ يستشهد به البلغاء يأتم بمصاحته الفصحاء الذكر آية ربك الكبرى التي فيها لباقي المعجزات غناءه جاء النبيون بالآيات فانصرمت وجئتنا بحكيم غير من صلم آياته كلما طال المدى جدد يزينهن جلال العتق والقدم أخوك عيسى دعا ميتا فقام له وأنت أحييت أجيالا من الرمم مع هذا كله عبر القرون يبقى القرآن عظيما جليلا لا يخلق لا تمل الآذان سماؤه ولا القلوب المطمئنة أن تركن إليه فلهذا سمى الله جل وعلا كلامه كريما، وأما كلام أهل الدنيا، كلام الملوك، كلام الشعراء، كلام الأدباء، كلام السمار، فإن كلهم كل ما تردد مجد الاعذار وسئمت منه الأنفس، ولم تحتفي به ولم يحتفي به من يقرأ عليه بخلاف كلام الله، فكلام الله تبارك وتعالى أعظم وأثرا. وأرقى فصاحة وأبلغ بلاغة وأعظم تأثيرا في القلوب